حديث عامر يا سالم صبح من ربيعة من هي نعم أشعة من سعد سمان أحسنت الحديث ضعيف ومن الذي وهم من أهل العلم؟ في هذا الحديث و قواه من من علماء علماء المسلمين المعتبرين الالباني رحمه الله تعالى قواه من روايه الطبراني او روايه الطيال سيطيال سيبي داود فانه قرن باشعث عمر بن قيس فظنه قرن باشعث عمر بن قيس فظنه انه هو نعم اظنه المنائ عمر قيس الملائي وهو جبه وهذا عمر بن قيس المكي وهو متروك فظن انه الملائي الذي هو عمرو بن قيس فصحح الحديد رحمه الله تعالى بناء على هذا كيف الحديث كما تعلم والذين صححوا برأسه لأجل ما ذكره أو صححوا ببعض الطرق لأجل ما ذكر من الوهم ثم أكثر ما في طيالس في أبي داود ما في قرن ولا شيء هو منطلق من غير أن يقلل عمر المكي هذا هذا هو الذي في نسخ ما ماذا يمكن في بعض النسخ ان كل الذي هو عندهم هذا طيالس يرويه عن اشعث من غير قرن لكن على قرن هذا اشعث بعمر ابن قيس الملائي أيضا الحديث لا يثبت لأن عمر هذا متروك وإنما صححه والعلامة الألباني رحمه الله ظلن منه أنه عمر ابن قيس الملائي والصابن هو عمر ابن قيس المكي الملقب بسندل وحديث بي هريرة في الباء ما حاله له طريقان طريق فيها أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن وهي ضعيف وطريق أخرى ثابتة قواه البخاري رحمه الله بالطريق الثاني الثابتة ويطريق حسنة طريق من حديث عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المغوري عن أبي هريرة وثبتت آثار ايضا تؤيد هذا أن له أصل في السنة هذا الحديث جاء عن عمر عن علي عن ابن عمر ما بين المشرق والمغرب قبله. فهذا ما على أن هذا الحديث له أصل وهو ثابت فما حكم استقبال القبلة شرط في صحة الصلاه كما قال ذلك الشيخ السلام رحمه الله تعالى ونقل على ذلك الإجماع أن من صلى لغير القبلة مع استطاعته للاتجاه الى للقبلة فصلاته باطلة صلى فريضة لغير الغبلة صلاته باطنة فريضة أو نافلة ما لم يكن في السفر كما سيأتي عندك يا أخي يستقبل عينها ام جهتها يستقبل عين الكعبة أم جهتك فيه إذا شاهدها فيجب عليه أن يستقبل العين وإذا لم يشاهدها فيكتفي باستقبال الجهة أحسنتها وينقلون عن الشافعي أنه اشتر استقبال العين حتى البعيد وهذا يتعذر كما سمعتم فعلى هذا يكفي أنه يستقبل الجهة الذي هو بعيد وحديث بهريري يدل على أن الانحراف يسير عن القبلة لا يضر الصلاة وبصحة الصلاة طيب نواصل مسائل حديث عامر وحديث هريره رضي الله تعالى عنهما من المسائل التي تعلق بالحديثين إذا صلى لغير القبلة خطا ثم استبان له خطأ فهل يستأن الصلاة من جديد أم يكتفي بتلك الصلاة التي صلىها صلى لغير القبلة خطاء ثم استبان له خطاء بعد أن انتهى من الصلاة استبان له أنه خطاء هذه الاتجاه من الاسل اتجاه القبلة فنبه على ذلك هو نفسه انتبه بعد ذلك فهل يعيد الصلاة أم يكتفي بهذه الصلاة التي قد صلاها إلى غير القبلة خطاء طيب فإن صلى الى غير قبلة من غير اجتهاد فصلاته باطله غير مجزئه إن صلى غير القبلة من غير اجتهاد فصلاته باطلة غير مجزئه وعليه اعادتها الى القبلة نقل ذلك الجماع من عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار ايضا نقله من عبد البر في التمهيد وفي كتابه الاخر الاستذكار واكتم جميل الاستذكار وأظن التمهيد أجمل منه افضل منه كلاهما كتابان عظيمان للسذكار والتمهيد هذا إذا صلى إلى غير القبلة خطاء من غير اجتهاد ما ببعض العلامات ولا بغير ذلك جاء وكبر كبر وظن نفسه إلى القبلة ظن نفسه أنه صلى إلى القبلة هذا ربما يحصله في السفر ربما يحصله في السفر لا تدري أين الجهات ما تدري أين الجهة فتكبر تقول لعلها هنا وما تجتهد بشيء يعني وما تجتهد حيث انك تنظر النجوم مثلا إلى أين تتجه أو تنظر الريح بعضهم يعرف ذلك حتى بالريح أو بغير ذلك من العلامات التي تبني عليها لا هكذا وجهان وقت الصلاة فإذا بك تكبر من غير اجتهاد أشكلت عليك القبلة ولا تدري أينه فكبرت ولم تسأل أو تجتهد ببعض الدلائل ثم استبان له خطأ فهذا صلاته باطله الذي صلى واستبان له خطأ، صلى بدلاء من غير اجتهاد وما بذل جهده واستفرغ جهده في معرفه القبله فهذا صلاته باطله فعليه أن يعيد من الأول ولا خلاف بين اهل العلم في هذا الذي صلى الى غير القبله من غير اجتهاد خطا صلى خطا أما الذي يتعمد هذا فحن يختلف فيه طيب فإن صلى إلى القبلة باجتهاد ثم تبين له خطأ بعض الصراخ تنفى العلماء في ذلك على أربع قوال إذا صلى إلى غير القبلة باجتهاد لكن حاول يجتهد نظر في بعض العلامات ورأى أن الراجح عن القبلة هنا في هذه الجهة فصلى بناء على اجتهاده ثم السمان له أنه أخطأ في القبلة فهذا الذي فيه خلاف أما الأول ما فيه خلاف الذي صلى من غير اجتهاد الى غير القبلة خطأ من غير اجتهاد فهذا صلاته باطله لكن الثاني الذي اجتهد وبدل ما يستطيع فهذا الذي فيه خلاف عن أربعة اقوال عند العلماء القول الأول لا إعادة عليه مطلقا سواء كان الوقت باقيا أو غير باقى هذا القول الأول من صلى الى غير القبلة مشتهدا في القبلة ثم استبان له خطا اربع اوان العلم الاول انه لا يعاد عليه مفعلا سواء كان الوقت باقيا أو غير باق، هو النفعي الشعبي عطاء سعيد مسيب احمد وابي حنيفه وأصحابه حماد وبه قال الثوري وابن المبارك وإليه ايضا ذهب البخاري وهو رواية عن مالك والشافعي وهو رواية عن مالك والشافعي ونسب إلى الجمهور ونسب إلى الجمهور واختيار الصنعاني رحمه الله تعالى فهذا القول منسوب إلى الجمهور وهو قول أحمد رحمه الله قول أبي حنيفة وأصحابه وهكذا قول هؤلاء السلف من أئمة الدين النفعي شعبي عطاء سعيد المسيب حماد الثوري بن مبارك ابن المبارك فهذا القول لها نين إما أنه لا إعادة عليه ما دام أنه اجتهد فلا إعادة عليه سواء كان الوقت باقيا أو غير باق فيختفي بالصلاة التي صلاها لأنه بناها عن اجتهاد القول الثاني أن عليه الإعادة وجوبا أن عليه الاعاده وجوبا مطلقا سواء خرج الوقت أو لم يخرج هذا القول الثاني الذي صلى إلى غير القبلة باجتهاد وأخطأ في القبلة فهذا عند هؤلاء أنه يجب عليه أن يعيد مطلقا سواء خرج الوقت أو لازال الوقت أو لازال باقيا وهو قول المغير والقبري وهو قول الشافعي وهو قول للشافعي أو هو قول الشافعي الآخر سأيث له قول وهو قول الاول مع الجمهور وهو قول الشافعي آخر قول الأول مع الجمهور أنه لا و وهو قول الشافعي آخر قال لأن القبلة شرط من شروط الصلاة فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها كالوقت الطهارة هذا تعليل قوي من حيث تعليل قوي لكن قد جاءت الأدلة التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما ما تقدم من مجموع الأدلة حديث معاد حديث جابر، حديث عامر بالربيع، حديث جابر حديث عامر بن ربيعه جابر أيضا هذه كلها إن شاء الله تحدث قوة وينبين عليه هذا الحكم الذي سيدي الترجيح فيه فهذا قول الشافعي الاخر فقالوا لأن القبلة شرط من شروط الصلاة فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها كالوقت والطهارة فالذي صلى قبل الوقت ثم استبان له أنه صلى قبل الوقت عليه أن يعيد وجوبا عليه أن يعيد وجوبا لا نعلم خلافا بينهم وهذا قال نفسه الذي صلى من غير طهارة ظن أنه على طهارة ثم استبان له أنه على غير طهارة فعليه أن يعيد الصلاه وجوبا ولا سيما اذا بقي الوقت فقال هو حكم حكم الذي صلى قبل الوقت أو صلى من غير طهارة ثم استبان له الخطأ في هذا الأمر فعليه أن يعيد فلا ينتصف الخطأ عذرا في تركها واخطا نعم واجتهد له لا ينتصب الخطا عذرا في تركها في ترك النيانه وترك الصلاه والذي صلى قبل الوقت اذا اخطئ لا ينتصب الخطا عذرا فانه خلاص اكتفي من التي صلها قبل الوقت والذي صلى ايضا بغير طهاره لا ينتصب الخطا خطا طبعا الذي صلى بغير طهاره خطا ظن انه على طهاره لا ينتصب الخطا عذرا في ترك الصلاه يعيد الصلاه الذي صلها على غير طهاره وهكذا ايضا قال المسند المسألة التي نحن بصدر الكلام عليها طيب القول الثالث ان عليه الاعاده استحبابا لا وجوبا وهو قول لمالك القول الثالث ان عليه الاعاده استحبابا لا وجوبا وهو قول لمالك قال ابن منذر وهو قول الحسن الزهري وهو قول لمالك قال ابن المنذر وهو قول الحسن الزهري يعني يروى عن الزهر الزهري الزهري له الاخرين فهؤلاء قالوا عليهم إعادة لكن استحبابا لا وجوبا يعيد استحباب الصلاه إذا صلينا غير القبله خطا مع اجتهاد عليه يعيد الصلاه استحبابا لا وجوبا القول الرابع ان عليه إعادة ما دام الوقت باقيا عليه الاعاده ما دام الوقت باقيا وهو قول الحميد بن عبد الرحمن وطاووس والاوزاعي ونسبة إلى مالك ونسلم للإمام مالك فهؤلاء يقولون يجب عليه الاعاده اذا كان الوقت باقيا واذا خرج الوقت فليس عليه اعاده اذا خرج الصلاه فليس عليه إعادة هذه اربع أقوال في من صلى الى غير قبل خطا مع اجتهاد مع بذل الجهد ومع استفرق الجهد في معرفة قبلة ثم استبان له خطاه ففيه خلاف بين أهل العلم القول الأول لا إعادة عليه مطلقا وهذا قول جمهور أهل العلم سواء كان الوقت باقيا أو خرج الوقت ما عليه إعادة القول الثاني أن عليه الإعادة وجوبا ومطلقا أيضا سواء خرج الوقت أو لم يخرج عليه الاعاده وجوبا والقول الثالث أن عليه الإعادة استحبابا لا وجوبا والرابع عليه نعادة إذا كان الوقت باقيا فإن خرج الوقت فإن عن إعادة والصواب أنه لا تجيب عليه الإعادة لا تجب عليه الإعادة فكان الوقت باقيا أو خرج لحديث عامر بن ربيعة وجابر المتقدمين وأيضا جاء المعاد عند الطبراني قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم. في سفر إلى غير القبلة فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة قال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله قال الصنعاني بالسمن بعد ذكره هذا الحديث وفيه أبو عيلة وقد وثقه ابن حبان فهذا حديث كلها بمفرداتها ضعيفة ولكن بمجموعها تحدث قوة وقد حسن حديث عامر بن أو وجابر العلم الألباني لكن حديث عامر بناء على ما سمعته حسنه أو صححه فهذا الذي يظهر أن الحديث إن كانت بمفرداتها لم تثبت فإن شاء الله بمجموعها تحدث قوة ويثبت بها الحكم يثبت بها الحكم أنه لا إعاد عليه سواء كان الوقت باقيا أو خرج فليس عليه اعاده ما دام انه اجتهد وبذل جهده فهذا حسبه فيستدل بهذه الادله وايضا لانه قد عمل ما امر به وأدى ما افترض عليه من اجتهاده وهذا أيضا تعليل يعلل به في عدم الإعادة اعاده الصلاه سواء كان الوقت باقي او خرج لأنه قد عمل ما أمر به وأدى مفترض عليه من اجتهاده بطلب الدليل على القبلة فمدى منه قد استفرغ جهده اجتهد فإن شاء الله مثل هذا عاده فإن أعاد خروجا من خلاف جيد، فإن أعاد خروجا من خلاف فلا بأس ولا سيما إذا كان الوقت باقيا، وأما أنه يجب فلا يجب ولا هناك دليل عن وجوب ولا عن استحباب. ما في لا دليل على الوجوب ولا على الاستحباب لكن ان اعاد خروجا من خلاف فلا باس لا تثريب عليه ولا لا سيما اذا كان الوقت باقيا اما اذا خرج لا يحتاج الى خرج الوقت و لا يحتاج الى ان يعيد فهذا هو القول الراجح انه لا تجب عليه الاعاده ليس ثم دليل على الوجوب ولا لا على الاستحباب لكن ان اعاد كان الوقت باقيا وخرج، خرج ولكن ان اعاد مع بقاء الوقت فهذا لا بأس به خروجا من الخلاف وهذا احوط له والله أعلم فهذا هو الصواب ان شاء الله في هذه المساله التي فيها هذه الاربع الاقوال طيب مساله اخيره من بال له خطا في اثناء الصلاه فما حكمه هو يصلي ظهر له الخطا ونبهه بعض الناس يا فلان قبل كذا ويصلي لغير القبلة جاء واحد قال يا فلان انت شوف انت منحرف عن القبلة وهو قد اجتهد انه القبلة هكذا لكن بعد ذلك كان واحد من خلف يصي عليه او استبان له ببعض الدلائل انه لغير القبلة من بان له خطأه في اثناء الصلاة فما حكم عليه ان يستقبل القبلة في اثناء الصلاة ويبني على ما تقدم اذا صلى باجتهاد هذا هو الحكم عليه ان يستقبل القبلة في الصلاة يرجع القبلة قال له فلان شوف القبلة كذا استقبل القبلة رجع الى القبلة فهذا حكمه أنه يستقبل القبلة ويبني على ما تقدم من صلاته هذا إذا صلى باجتهاد لغير القبلة لحديث ابن عمر في أهل قباء قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم فقال إن رسول الله قد أنزل عليه الليل قران وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها قال وكانت وجوههم من الشام فاستداروا الى الكعبه هذا الشاهد وكانت وجوههم من الشام فاستداروا الى الكعبه وبالصلاه استداروا الى الكعبه وبالصلاه وهذا قول النخعي والثوري منصوص عليه وهو قول جمهور بناء على تلك المساله ممكن ان ينسب هذا الجمهور وهذا هو الصواب أنه إذا نبه على الخطأ أو تنبهه وهو في الصلاة وقد بنا ما تقدم من صلاته خطا على الاجتهاد فإنه يبني على المتقدم ولا يحتاج الاستئناف لا استئناف الصلاة بل يواصل ويبني على ما تقدم لأن ما تقدم بناه على الاجتهاد أما إذا كان صلى هكذا ما باجتهاده لا شيء قال يا فلان شبك أقطعت بعضنا سنبه فعليه نستأنف الصلاة يستأنف الصلاة من جديد إذا لم يبني على الاجتهاد وهذا في السفر وأما في الحضر فعليه أن يسأل الناس عليه أن يسأل إذا كان في فندق مثلا فنادق في بلاد من البلدان يسألها الفندق هذا تجاه ما يقول انا مشتهد مشتهد بين أربع جدران لا تشوف ولا تشوف نجوم ولا تشوف ريح ولا تسترى فيذهب ويسأل هؤلاء أصحاب الفندق فإن أخضره يصلي فبعض العلم يجعل هذا مقصور على السفر لكن في الحضر إذا كان الحضر وخرج واشتهد يرجى له ذلك يكون في غرفة بين أربع جدران ممكن أن يسأل أما إذا كان لا يمكن أن يسأل في سجن من السجون ولا يمكن أن يسأل لا له بالسؤال صلي بشهادة يجهد ويغلب ظنه أن الجهة كلا ويجهد وصلاته صحيحة وإن ظهر لا بعد ذلك أن الصلاة غير صحيح، فإنه قد بنى على ما يسهر الله من اجتهاد له بنى على ما يسهر الله من اجتهاد له فهاتان مسألتان اخذناهما اليوم المسألة الأولى في من استبان له خطأه بعد الغضاء الصلاة فهل يعيد أو لا يعيد أي أنه صلى لغير القبلة فأجمع العلماء أنه إذا استبان له خطأه وأنه صلى إلى غير القبلة وكان في ابتداء أمره لم يجتهد في صلاته فعليه أن يعيد الصلاه قول واحد عليه أن يعيد الصلاة. فإن اجتهد فلا إعادة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم سواء كان الوقت باق أو خرج والمسألة الثانية إذا كان في أثناء الصلاة هذا بعد مضى الصلاة والمسألة الثانية في أثناء الصلاة فإنه الصحيح من أقوال أهل العلم أيضا كالذي انتهى من صلاته إذا من باجتهاد، إذا من ذلك باجتهاد كالذي انتهى من صلاة نفس الحكم، فلا إعاد عليه، ولا في الصلاة من جديد. من يمضي في صلاته، وهكذا أيضا إذا حرفك أخوك كنت عن غير الجهة، وحرفك للجهة واصب الصلاة، في واصل الصلاة. حين رب تظن أن القبلة كذا، تظن أنها كذا، أو تصلي، تظهر لك بعض العلامات تدل على أن هذه الجهة. أتي بعض الناس يوجهك إلى الصواب ويحرفك إلى الصواب، ولا سيما إذا كان الانحراف الذي كان قبل ذلك يسير ما يضره، ما يضره، حتى وان لم تكون باجتهاد وكان الانحراف يسير يسير ما يخل بالصلاة إذا وجهك أخوك إلى الصواب واصل بالصلاة، واما اذا كنت من غير اجتهاد فأرجع من الأول، ارجع من الأول، وإذا كنت باجتهاد ثم استبان لك الخطا في نص لو وجهك بعض الناس او كلمك وجهك او كلمه واصل الصلاة واصل وإنما الذي هو من غير اجتهاد اذا كان الانحراف يسيرا يواصل الصلاة اذا نبه او وجه ايضا كذلك وجهه بعض الناس يواصل في هذه الصلاه والله اعلم الى هنا قال هل يقال العلم مخلوق نعم علم العبد مخلوق وعلم الله صفه من صفاته غير مخلوق كيف علم الله صفه من صفاته وعلم المخلوق مخلوق وعلم المخلوق مخلوق كالمخلوق فهو مخلوق فعلمه مخلوق وكل ما يتعلق بفعاله مخلوق كل ما يتعلق بفعاله مخلوق فذاته مخلوقه مخلوقة وصفاته مخلوقه ومن صفاته العلم والله سبحانه وتعالى ذاته قديمه ازليه غير مخلوقه وصفاته غير مخلوقه فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات قال رفع اليدين في خطبه الجمعه بدعه نعم بدعه نعم في غير الاستسقاء فلا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في غير الاستسقاء لذلك أنكر عامر ابن رويبة على ذلك الوالي انكارا شديدا بشر بن مروان أنكر عليه انكارا شديدا هذا يدل على أنه منكر هو ني أمر لو كان في الأمر سعه لسكت لانه ولي أمر هذا لكن رأي أنه ما يسعى إحداث بدين الله فاراد ان يبين الناس ان هذا خطا واغلظ على ذلك الوالي طالما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد تكلم عليه الناس كثيرا وانه بدعه من البدع وليس من نسائل الدعوه يقول هل هو من نسائل الدعوه ما هو من نسائل الدعوه هو من البدع المنكره التي يجب تركها ولا يجهز حضور البدعة هذه حتى وإن زعمت أنك تحضر لعجل دعوه هؤلاء الذين في البدع، فهذا من شهود الزور هو الزور فالبدع من قول الزور والنساء صلى الله عليه وسلم استعاد من قول الزور والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين بقوله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله يمروا كراما. أنا طالب علم في هذا الطيب طيب فتره فترة والآن أحفظ في كتاب الله وأدرس علم النحو علم أني لم أدرس أي كتاب العقيدة والتوحيد وما وما قد أو كذا ما فهمت هذا أنه يستنمه الأولان أو نمضي في حفظ القرآن ما دمت عندك هذه النهمة في الحفظ استمر في الحفظ وخذ لك شيء يسيرا من العلوم سواء كان النحو أو اما مبادئ العقيده فلا بد أن تأخذ مبادئ عقيدة وأيضا كذلك ما يتعلق بالعبادات من, من الصلاة فيجب عليك أن تتعلم هذا أن تتعلم هذه الأشياء وتجعلها مع القرآن ولا يجوز لك أن تتخلف عن تعلمها نقول سنؤخر بعد القران ما يجوز لك واجب عليك ان تعلم الصلاه واجب عليك تعلم كذلك العقيده التي هو امر مهم جدا واجب عليك هي امور سهله مبادئ العقيده مبادئ العبادات هذه الصلاه امور ميسره الحمد لله درست في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجميله المختصره المفيده تصل إلى كتاب التوحيد خير كثير في جانب الاسماء والصفات تدرس شيئا يسيرا ولو مبادئ فيه يدرسك مع أخوانك ولو أصول مجملة في هذا الباب الجميل تدرس أصول أهل السنة المجمله فيه ثم التوسع ثم التوسع بعد ذلك إذا فتح الله عليه أما أنك تترك تقول سادة احفظ القرآن لا عقيدة تحسنها ولا عبادة صلاة تحسنها ربما يتأتي أو تتناظر مع بعض الصوفية ويقحمك في مناظرته وأنت ما تدري يقول لك الله في كل مكان لانكم تقولون الله في السماء وانتم تجعلون السماء ظرف له والله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يكون مظروفا والسماء ظرفا له فزعكم هذه الالفاظ يقول الله سبحانه ما يسمح كيف له هذا انما يليق بمخلوق ويالله اخرجك الى عقيده هؤلاء الفجر من الجهميه وغيرهم فهذا امر مهم معرفه مبادئ العقيده وايضا عبادات الشخصيه اعبدوا الله على بصيره فما في تعارض بين أنك تستمر في حفظ القران وبين معرفة هذه الأمور البدائية لكن لا يجوز لأحد أن يترك تعلمها لا يجوز الله أنه ما يحسن يصلي ولا يتعلم الصلاة أو ما يحسن شيء من أمور العقيده ولا يتعلم امور العقيده هذه أمور واجبة هذه علوم غايات ما هي إن وسائل. إنما الوسائل ربما تؤخر ما هذا علم غاية علم غاية لعلم الشخص فيبدأ به وياخذ فيه الإجماليات إذا يعني أراد ان يحفظ القران أو يأخذ بعض علوم الآلة وبعدها يتوسع ويتخصص ننصح ليقوا بالتخصص وكان الشيخ رحمه الله ينصح بالتخصص قال ما استفدت إلا بعد أن تخصصت في النحو قال والله ما عرفت نفسي ما عرفت نفسي استفدت إلا بعد أن تخصصت في النحو عرفت نفسي رحمه الله وهذا من أرى أنه يعني من أراد ان يستفيد ينظر العلم الذي يرتاح له ويرى أنه سينفع المسلمين فيه بعد أن يأخذ شيء في اللغة وهذا مثلا يرى أنه يميل العقيدة ويفهم فيها مع معرفة شيء من اللغة العربية يتخصص في العقيدة وينفع المسلمين في هذا الجانب ويقرأ كثيرا في كتب شيخ الإسلام حتى يكون مفيدا مستفيدا يتخصص والذي يرميون إلى الفقه بعد أن يأخذ كذلك شيء من هذه الوسائل وصول الفقه واللغة وغير ذلك ومصطلح يتخصص ويميل هذا العلم كثيرا أكثر من غيره سينفع الله به في هذا الفن وسيكون مرجعا لأهل البلد أو للناس في هذا الذي يتخصص فيه واستفاد منه فالتخصص أمر مهم جدا تخصص له أصل في السنة كما تعلمون عن حذيفه رضي الله تعالى عنه أنه تخصص فأفاد تخصص في أحاديث الفتن فأفاد الأمة ونجت الأمة من كثير من لا تعلمون معطرفات هذه والشرق بأحاديث هديثة وأحاديث غيرهم من حفظ في حديث الفتن نجوا بهذه الأحاديث العظيمة التي تخصصوا في حفظها حقا تخصص التخصص مفيد جدا وكان الشيخ يكثر من هذا ينصح طلاب بالتخصص وأنه في أما هنا وهنا أنت عندك القدرات عندكم قدرات تنفي ما عندكم قدرات تنفي من الشيخ الإسلام إذا تكلم في فن كان يقال ما يعرف إلا هذا الفن يقال ما يعرف إلا هذا الفن أنت من تشيخ الإسلام أنت مسكين ضعيف جنك تتقن بعض الفنون وتفيد فيها الناس وليس معنا إهمال الفنون الأخرى لا وإنما معنا استغلال الوقت استغلال الوقت حتى لا يضيع الوقت في تشتيت العمر هنا وهنا وهنا ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخطاقه وضيع العمر لكن اختصر الزمن استفد في هذه العلوم التي هي مقدمات العلوم وتخصص بعد هذا انظروا الذين تخصصوا من هؤلاء الذين هم يكتبون في بعض الرسائل في جامعة محمد بن سعود أو في جامعة المدينة يأتي ببحث مفيد فنه هذا تخصص في كلام افاد الناس صار كتابه مرجعا للناس لأنه فن تخصص فيه وأفاده وهكذا حتى في امور الدنيا تجل الذي هو متخصص في جانب البناء يستفيد بناءه جميل وهكذا جانب الطب في نوع منه حنجرها أو الانف أو غير ذلك من التخصصات مرجع للناس خلاص ما يذهب الناس في او للحلق الا اليه وما يذهب عند اخر لانه تخصص في هذا الشيء فنفع الناس وهكذا ايضا الذي يتخصص في جوانب العقيدة المسلمة أكثر ما ترجع اليه يا أخي المسلمة هذه مرة معك أفدنا فيها ويفيدك بها أو يحينك على المراجع التي استفاد منها ويوصلك سريعا الى الفائدة وهو وصل إليها بعد عناء ومشقه أنت تجدها جاهزة يعطيك إياها الله سبحانه وتعالى